يا رب أنت المنعم الوهاب وإذا أردت وإذا أردت فما أردت مجابو وَإِذَا سَتَرْتَ فَمَن لَّدَيْكِ قُدَّرَةٌ في كشف وإذا كشفت فمن يكون بسطرن لسمم ما كانت الاسباب من يا الهي استطير بقدره من يا اله يستطيع بقدرات مما بدت والعزم فيه شباب اتيان شيء غير ما ترضى بي اتيان شيء غير ما ترضى بي يا من بي والآملون الخير أنت معينهم والآملون الخير لَهُمْ دليل. وَلَهُمْ دَلِيلٌ of <laughs> the